وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وانطلق الْمَلَأُ منهم أنمشوا واصبروا على آلِهَتِكُمْ إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الزِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهْهَابِ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 يتبروا آياته وليتذكر اولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق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 فاستني الشيطان بنصب وعذاب اركض برهلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا لَهُ أَهْلَهُ ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث إِنَّا وجدناه صابرا نعم العبد إِنَّهُ أواب واذكر عبادنا إِبْرَاهِيمَ حقا ويعقوب أول الأيدي والأبصار إننا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ولقوا اسماعيل واليسع وذ الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب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 هذا وان للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق واخر من شكله ازواج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 إنه وإلا ذكر للعالمين ولا تعلم أن نبأه بعد حين.